فَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به اي يصلوا ويخشون ربهم ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صدروا بتغيا وجه رَبِّهِمْ وأقاموا الصلاة وأقاموا الصلاة وأمفاقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسن السيئة أولاد أيك لهم عقاب الدار جنات عدن يدخلونها جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم صَلَحَ صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم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 والذين يقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ويقطعون ما أمر الله به أي يوصل ويفسدون في الأرض ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء داء.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 الذين آمنوا وتقوا إن قلوبهم بذكر الله الذين آمنوا وتقوا إن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تقوى القلوب